Vooral En ik in het Ik wil de rechten mm يونس ليله ما استنصرني The word of En hier is الَّذِينَ اسْتَغْفَرُوا لِأَبِيهِمْ وَأُمِّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ خَشْيَةً وَبَشِّرُوهُم بِرَحْمَةٍ You. Mm -hmm. أَجْمَعْنَاكُمْ فِي الْقَمَامَةِ بِالْحَقِّ Thank <laughs> you <laughs> Link <laughs> in يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَنزِيلُ مِنَ الْعَظِيمِ بِمَنْ فِيهِ كَارِمُونَ فَسَتَكُونُ أَنَا آتِي The first thing Yeah, <laughs> Yeah. that I tell Yeah.